بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له رواه مسلم تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى آخر الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم ومدام أنه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله فمعنى, أن فمعنى ذلك أن الحديث صحيح فالحديث صحيح قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى طيب يعني طاهر منزه من النقائص والعيوب والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا فهذا الاسم معناه أنه طاهر منزه من النقائص والعيوب والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا قال لا يقبل إلا طيبا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا خاليا من المفسدات من المفسدات إذا كانت في الأعمال كالرياء والعجب والغرور ونحو ذلك أو من المفسدات من الأموال التي تفسد الأموال فلا يقبل منها إلا ما كان طيبا كالأموال التي يتعامل فيها بالحرام كالربا وأكل أموال الناس بالباطل والتدليس وغير ذلك والطيب ضده الخبيث والطيب ضده الخبيث لذلك أحل الله جل وعلا لنا الطيبات وحرم الخبائث وحرم الخبائث قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين المؤمنون هنا يدخل فيهم عامة المسلمين والمرسلين المرسل من الرسل من أوحي إليه بوحي وأمره بتبليغه وأمر بتبليغه والمراد هنا أن الله جل وعلا سوى بين المرسلين وبين المؤمنين في الأمر بالطيبات في الأمر بالطيبات وأن الله جل وعلا لا يقبل منهم إلا ما كان طيبا ثم قال استشهد بقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقلنا الطيبات ضدها الخبائث فما أحله الله فهو طيب وما حرمه فهو خبيث وما كان خبيثا فهو محرم وما كان طيبا فهو حلال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أشعت أخبر هذه علامة على ماذا؟ ها؟ الابتذال والتذلل فهو أشعت في لباس في لباسه أغبر في هيئته في شكله في شعره قال فذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يعني يرفع يديه داعيا الله عز وجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام غذية تأتي بالتشديد وتأتي بالتخفيف وغذية وهي أقرب بالتخفيف غذية بالحرام من التغذية يعني رب جسده ونم جسده على الحرام قال فأنا يستجاب له يعني كيف يستجاب؟ لمن هذه حاله الذي يتعامل بالحرام وقوله أن يستجاب يعني كيف يستجاب على وجه التعجب فمثل هذا لا يستجاب له فمثل هذا لا يستجاب له لأنه وضع حاجزا بينه وبين قبول دعائه وهو أكل الحرام كما سيأتي في هذا الحديث يمكن أن نجعله في وحدتين يمكن أن نجعله في وحدتين وكل وحدة من هذه الوحدات يندرج تحتها عدد من المسائل الوحدة الأولى التعامل بالطيب التعامل بالطيب أو بالطيبات ومسائل هذه الوحدة كالآتي اولا أن الله سبحانه وتعالى سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطيب فقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وعرفنا أن الطيب هو الطاهر المنزه من العيوب ومن النقائس فالطيب اسم من أسماء الله وكما هو معلوم أن أسماء الله جل وعلا وصفاته تثبت كما جاءت عنه جل وعلا وكما جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لمعناها ولا تأويل لمعناها ومن غير تشبيه بخلقه ولا تمثيل ولا تكيف لهذا الاسم أو لتلك الصفة فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى فالله جل وعلا طيب ومن أسمائه الطيب وعرفنا أن الطيب الطاهر المنزه من النقائص والعيوب والأسماء كما عرفنا أنها تثبت كما جاءت ومعناها واضح معناها واضح كما عرفنا معنى الطيب هنا ولكن المرفوض هو التكييف كيف يكون سميع كيف يكون بصير يسمع بأذن ولا يبصر بعين ولا كيف ماذا وإلا له جسم أو ليس له جسم هذا التكييف مرفوض فالله سبحانه وتعالى لم يجعل علمه للبشر لم يجعل علمه للبشر ولذلك الإمام مالك عند رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعا يعني السؤال عن الكيف والسؤال عنه بعدها بدعا يعني السؤال عن الكيف فالأسماء والصفات تثبت لله جل وعلا بما ذكر المسألة الثانية بناء على ذلك بأن الله تعالى يحب أن يكون عباده المؤمنون طيبين يحب أن يكون عباده المؤمنون طيبين فلذلك يحب أن يكونوا كذلك طيبين في أقوالهم طيبين في أعمالهم طيبين في معتقداتهم طيبين في أجسادهم طيبين في أخلاقهم وفي تعاملهم يحب أن يكون عباده طيبين بهذه الأمور كلها طيبين في الأقوال طيبين في الأعمال طيبين في الاخلاق طيبين في المعاملات والتعامل طيبين في المعتقد طيبين في الاجساد طيبين في الاموال وقد وصفهم الله جل وعلا بذلك وصف المؤمنين فقالت الذين تتوفاهم الملائكة طيبين وقال جل وعلا بناء على ذلك ويحل لهم الطيبات فيحب جل وعلا من عباده المؤمنين ان يكونوا طيبين ومن هنا ينبغي للمسلم أن يسعى بأن يكون كلامه طيبا عمله طيبا ماله طيبا لا يشبه شائبة حرام معتقده الذي يعتقده في الله وفي هذا الكون وفي يعني إيمانه أن يكون طيبا كذلك في تعامله وأخلاقه مع الآخرين يكونوا طيبا وبناء على ذلك نأتي للمسألة الثالثة وهي أن الله جل وعلا بما أنه لا يحب من عباده إلا أن تكون أمورهم طيبة فلا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا إلا ما كان طيبا لذلك يقول سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب فلذلك لا يقبل الله جل وعلا من الأقوال ومن الأعمال ومن الأموال ومن التعاملات إلا ما كان طيبا ولذلك قال يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص تمام الحرص أن تكون أموره كلها طيبة فيكون أعماله وأقواله وأمواله طيبة لكي يتقبلها الله جل وعلا وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يحذر من الحرام أن يحذر من التعامل بالحرام لأن الحرام ضد الطيب لأن الحرام ضد الطيب ولذلك يقول جل وعلا لا, لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فنهى الله سبحانه وتعالى من التعامل بالحرام والتعامل بالحرام كما سيأتي عواقبه وخيمه، والتعامل بالحرام سواء كان القول والتعامل والأقوال المحرمة بينت لنا في الشريعة الكذب قول الزور الغيبة النميمة الغمز واللمز بالمسلمين الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته وبشرعه وبأحكامه وحلاله وحرامه بالبهتان بالسخرية بالمسلمين وهاك كل هذه من الأقوال ما كان يعني خبيثا وليس طيبا فيجب أن يتجنبه المسلم التعامل بالحرام في الأموال مثل الربا مثل ما في غرر ما في جهالة في ظلم للآخرين في ضرر على الآخرين في ضرر على الأجساد هذا كله من التعامل بالحرام فيجتنبه المسلم يعني ما كان من الأموال فيه ربا فيه سرقة فيه غصب فيه اعتداء على الآخرين فيه ظلم للآخرين فيه ضرر على الآخرين بل في ضرر على جسده كالسم والسحر ونحو ذلك إذن يجب على المسلم أن يبتعد عن الحرام من الأقوال من الأعمال من الأموال وهكذا وبناء على ذلك نأتي للمسألة الخامسة وهو أو وهي أنه يجب على المسلم أن يجد ويجتهد ويعمل ويكدح لكي يحصل الطيب لكي يحصل الطيب ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمل ونهى عن السؤال فالإنسان الذي يبحث عن الطيب جاد عامل يجتهد يسعى يكد يكدح في طلب الطيب ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويبيع ويشتري حتى كان قدوة لأصحابه رضوان الله عليهم في ذلك وللمسلمين أجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر حث وشجع العمل فقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والقوة هنا عامة شاملة تشمل القوة البدنية والقوة الإيمانية والقوة العلمية والقوة النفسية والإرادية فمنها القوة البدنية التي والقوة الإرادية التي من خلالها يعمل الإنسان ويكد لأجل أن يحصل الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسأل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ يعني حزمة ويحتطب ثم يأتي بهذه الحزمة ويبعى خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع من العطاء والإنسان يعمل والباقي على الله سبحانه وتعالى أيضا ننتقل إلى قبل أن ننتقل للوحدة الثانية بعد تجنب المال الحرام أن المال الحرام يفسد الجسد أن المال الحرام يفسد الجسد الذي يتعامل بالربا الذي يتعامل بأكل أموال الناس بالباطل الذي يتعامل بالتدليس والغش والسرقة والغصب والنهب والاعتداء الآخرين والضرر ويتحصل على الأموال من خلال هذه الوسائل فهذا يؤثر على جسده لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له معنى ذلك أنه أثر على جسده وملبسه وطعامه وشرابه الذي يبنى عليه جسده ومن هنا منع من إجابة الدعاء فلذلك يحذر المسلم لكي لا يلبس جسده بالحرام من خلال تعامله بالمال الحرام لعله يكفينا من بناء على ذلك نأتي المسألة الأخيرة أن الله جل وعلا لا يقبل من هذا المال إلا الطيب لذلك المال الخبيث مهما تصدق به الإنسان لا يقبل منه لا يقبل منه لأن الله قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب إيش لا يقبل إلا طيبا فالذي يتصدق بمال الربا أو بأكل أموال الناس بالباطل يسرق مئة ويتصدق بخمسين هل تقبل منه يقبل منه ذلك؟ لا مهما عمل. الذي تعامل بالربا وجاء فائدة من الربا عشرة أو عشرين في المئة هل يقبل منه ذلك؟ لا بل يفسد عليه بقية ماله، بل يفسد عليه بقية ماله. هنا ننتهي من الوحدة الأولى في هذا الحديث. طيب بعض هنا. نعم، فضيل يا عبد العزيز الحسن الله عليك، فضيلة الشيخ. ما أدري فضيلة الشيخ، الآن الطيبات اللي ذكرت في الحديث، هل يعني هي الأعمال والأقوال في ديننا الحنيف يعني، أو هي تخص الأعمال أنا الأقوال؟ المذكور في الحديث ما يتعلق بالأكل والشرب، لكن القاعدة الذي ذكر المذكور في الآية يتعلق بالأكل والشرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القاعدة إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء فصارت هذه الشاملة فهذه صارت شاملة قاعدة ولما تكون قاعدة معناها تشمل أبواب متعددة طيب فالقاعدة هي التي تجمع ما كان في أبواب متفرقة راج الطيب جمع ما كان في القول وما كان في العمل وما كان في المال وغير ذلك أخي اسماعيل عنك سؤال بسأل الله إذا كان الطيب اسم من اسم الله حكم التسمي بهذا الاسم. لا الطيب كذا لا آل عند لما نأتي بآل في أسماء الله لا يجوز أن يسمى بها. ولكن لما نقول طيب بدون آل بآل التعريف هنا أصبح لإن يكون الطيب نسمه هنا لا بأس. بأل لا يجوز آل بآل له. اسم أوصافه. إيناه. طيب نأتي للوحدة الثانية وما تعلق بالدعاء. في هذا الحديث. أمر الدعاء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الدعاء هنا الدعاء بعد الأمر بالطيبات مما يدل على أهمية الدعاء وأن الدعاء له علاقة بتعامل العبد في قوله وعمله وماله فهذا يدل على أهمية الدعاء ولا شك في أهمية الدعاء لأن الله جل وعلا ندب إليه في آيات كثيرة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولا غنى للمسلم عن الله جل وعلا مطلقا في أي حال من أحواله فمن أهم ما يصل أو ما يتصل به العبد بربه عز وجل ما يصل به العبد ربه عز وجل هو الدعاء فالدعاء إذن مقتضى من مقتضيات عبادة العبد لربه عز وجل ومن أهم ما يحقق للإنسان رغباته ومطالبه وأموره هو الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى من هنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألة الدعاء ومسألة الطيب من الأقوال والأعمال والتعامل بالطيب هذه مسألة المسألة الثانية مادم أن الدعاء بهذه المنزلة العظيمة الكبيرة فيبحث الإنسان عن أسبابه عن أسباب قبول الدعاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعض الأسباب بعض الأسباب التي تكون معينة لقبول الدعاء من هذه الأسباب تكرار النداء للرب عز وجل يقول يا ربي يا رب يا ربي يا رب لما يسأل العبد ربه يكثر يا رب يا رحيم يا كريم يا عفو يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين اللهم يا الله فيكرر في النداء لله عز وجل فهذا عامل من عوامل قبول الدعاء العامل الثاني أو السبب الثاني رفع اليدين رفع اليدين في الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل الذي يرفع يديه وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا وفي رواية أن يردهما صفرا خائبتين فرفع اليدين عامل من عوامل إجابة الدعاء ورفع اليدين ورد في أحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حال الدعاء الاستسقاء مثل حال القنوت لما يرفع يدي أي حال عامة وهناك مواضع لم ترفع فيها اليدين في الدعاء فالأصل في رفع اليدين أنه عامل من عوامل إجابة الدعاء إلا ما لا يرفع فيه الدعاء بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه أثناء مثلا الجلسة بين السجتين أو أثناء سجود أو أثناء الدعاء في بعد الركوع ونحو ذلك العامل الثالث السفر فالسفر عامل من عوامل إجابة الدعاء لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ماذا أشعة أخبر والشعث والغبرة تدل على أن الإنسان مسافر، لذلك قال يطيل السفر، يطيل السفر، فهو عامل من عوامل إجابة الدعاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، أن دعاء المسافر مستجاب، فهذا العامل الثالث من عوامل إجابة الدعاء، العامل الرابع التذلل والخضوع وما يظهر من حال الذل الذي يتذلله الإنسان لربه عز وجل لذل قال أشعث أغبر يدل على أن الإنسان في حالة ضعف وانكسار وكل ما كان الإنسان في حالة ضعف وانكسار كان أقرب إلى الله جل وعلا وذلك لأن ضده التكبر والطغيان فالمتكبر والطاغي تكون حاجته قليلة لمن دعاه لكن هذا أظهر التذل والخضوع لله عز وجل فعبر عن ذلك بأنه أشعث أغبر ومن هنا كان الإنسان في الحج أشعث أغبر لا يعني لا يعتني العناية بمظهره وشكله وهيئته ولباسه مثل ما يعتني غير المحرم ولذلك كان هذا عامل من عوامل الذل والخضوع لله عز وجل فتكون الإجابة أقرب هذا العامل الرابع العامل الخامس والأخير هنا الإلحاح في الدعاء ويأخذ هذا من جملة وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ذكر الرجل يطيل السفر عشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإذا العامل الأخير هنا الذي ذكر في هذا الحديث هو الإلحاح في الدعاء لله عز وجل وقد يسأل العبد ربه مرة ومرتين ولا يرى الإجابة علما بأن الله جل وعلا ألزم نفسه بإجابة دعاء الداعي والإجابة حاصلة ما لم ترد موانع ما لم ترد موانع لكن هذه الإجابة إما يراها الإنسان في الدنيا حاصلة وإما أن يراها في الدنيا لكن تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل وإما أنها تؤخر له في الآخرة وهذا أعظم ولذلك نقول للذين دائما يسألون الله سبحانه وتعالى ويقول لي خمس سنين ونا أسأل لعشر سنين ونا أدعوه ولم يستجب لي نقول له انتبه إلى أمرين الأمر الأول هل أنت مقترف مانع من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء انتبه لهذا الأمر الثاني هو من الابتلاء تأخير الدعاء وقد تأخير الإجابة وربما يكون خيرا لك لأنه نؤخر لك في الدنيا فأنت مستمر في عبادة لأن الدعاء عبادة وإما أن يؤخر لك في الآخرة وهذا أعظم لأنك ستجده أضعافا مضاعف عند الله سبحانه وتعالى المسألة الأخيرة في مسألة هذه الوحدة وحدة الدعاء الحذر من موانع الإجابة الحذر من موانع الإجابة ومن أهمها أكل الحرام ومن أهمها أكل الحرام وهذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء لذلك كثير من الناس يتساهل في أمر الأكل الحرام أو التعامل بالحرام ويذهب يبحث عن تأويل من هنا وتأويل من هناك لهذه المعاملة المحرمة ويبحث يسأل الشيخ فلان والشيخ فلان ويقول هذا حرام وهذا حرام والثالث حرام ثم يأتي واحد ويبحث له عن نوع من التأويل يتنبه الإنسان أنه الذي تعامل بالحرام وضع حاجز قوي جدا عن إجابة دعائه وهذا من أعظم الخسائر من أعظم الخسائر الذي يخسرها الإنسان في دنياه وفي آخرته عندما لا يتقبل الله جل وعلا دعاءه باقي لنا مسألة أخيرة وهي إثبات صفة العلو لله جل وعلا لأنه قال هنا يرفع يديه ويرفع العبد يديه إلى ربه عز وجل هذا يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث طيب اسمعي ممكن ناخد سؤالك <تصفيق> فرد الشيخ ذكرتم أن من أسباب إجابة الدعاء السفر نعم هل يعني أن الإنسان يسافر بكي يقول سيستجاب له السفر لا لا يعني أنه يسافر من أجل هذا ولكن إذا سافر يغتنم السفر لأنه مظن من مضان إجابة الدعاء نعم طيب فضيخي الشيخ علمنا أن الطيب ضد الخبيث أي نعم فهل الأعمال تنقسم إلى الطيب الطيبات وخبيث فقط؟ ممكن ام, أم هناك يعني قسم غير مثلا الحرام والمباح والجاهي نحن عرفنا هذا في في مسألة التعامل بالحلال والتعامل بالحرام وقلنا أن التكاليف خمسة الحكم التكليفي خمسة الواجب وضده المحرم والمندوب وضده المكروه والوسط وهو المباح فهناك ما هو طيب وما هو خبيث بالنسبة للتعامل فما كان مباحا فهو في دائرة الطيب وما كان مندوبا فهو في دائرة الطيب وما كان مواجبا فهو أطيب الطيب وأما ما كان مكروها فهو على حدود الخبيث فهو يعني يتأرجح قد تزل القدم فيكون خبيث وأما الحرام فهو خبيث صريح طيب إلا معنا هنا عدد من الأسئلة من المغرب تسأل عن الوحده الأولى موضوع المال والإنفاق والتعامل بالطيب نأخذ سؤال الأخت السعرية أم عبد الرحمن من المغرب تقول بعض الناس في أموالهم شبهة ويذهبون للحج فهل يقبل منهم علما بأن الوقوف يعرف يغفر به كافة الذنوب سؤال آخر يتعلق عن شبهة وجود ربة في المال وعدم إخراج الزكاة منه تقول مثلا سميرة نوي مهدي من الجزائر تقول إذا كان منفق على أحد الأسر لا يبالي بمصدر مالي فيكون فيه ربا أو لا يخرج زكاة المال هل أهله أثمون بذلك وهم لا خير لهم فلا عائلة لهم بعد الله إلا هذا الشخص وهنا سؤال الأخت ماجدة محمد من إمارات عن حكم عمل في البنوك الربوية وإن كان مجال العمل داخل البنك بعيد عن المعاملة الربوية أو مباشرة العقد الربوي أولا قبل أن نجيب على الأسئلة أنا أحب للإخوة جميعا والأخوات والذين يتابعوننا أننا في الدرس التعليمي لا نحاول نوجه الدرس التعليمي للفتوى لما نجيب على الأسئلة المتعلقة بالحديث التعليمي أو الدرس التعليمي لكن لا نستطرد في مسائل الصور العملية إفتاءا لماذا لأننا في التعليم نفصل والتفصيل ينبغي لطالب العلم وهذه من المنهجية في طلب العلم أن يحيط بالمسألة ولا يعتني بجزئية من أصل المسألة إذا مثلا هنا نحن في هذا الحديث نحيط بقضيتين أو أحطنا بقضيتين كبيرتين في الجملة من خلال النص القضية الأولى التعامل بالطيب القضية الثانية قضية الدعاء. لو سنفصل أو نفتح الباب للفتوى في مسائل المعاملات المالية ما انتهينا ولا بعد أسبوع. ولذلك يعني بناء على هذا نحاول أن تكون الأسئلة فيما يعمق الناحية التعليمية أكثر من الصور العملية في الحالات العملية للإفتاء. لا يعني هذا رفض الافتاء لا الافتاء أمر مهم في سلوك الإنسان لكن نحن هنا في منهجية علمية ما ننقلها لمنهجية فتوى وهذه ناحية مهمة ثانيا الناحية التعليمية هي تلم بالمسألة التي تعنيني والتي تعني عامة المسلمين يعني القواعد والأمثلة على هذه القاعدة أما الفتوى فتيهمني صورة من الصور الجزئية التي أتعامل بها أنا فقط ولا علي من الآخرين لذلك الآن نحن هنا يعني سنجيب على هذه الأسئلة لكن أحب أن تكون الأسئلة من استنباط النص استنباط المسائل من النص الحديثي بنال على ذلك يعني مثلا الأسئلة الأولى كانت جميلة جدا أما السؤالث الأخير اللي هو التعامل في البنوك هذا عن نمط الفتوى نعم. يعني عندنا هنا نمطين في الأسئلة النمط الأول الأسئلة الأولى إذا وجد في المال شبهة هنا ما حددت هنا ما حددت أيضا قضية التعامل إذا كان الولي الأمر يعني الأب أو الأخ الأكبر ولي البيت يتعامل بالحرام كيف مردود هذا على الأسرة هذه أسئلة تعليمية جيدة نعم. نعم. لعني الشيخ نجيب على الشيخ أن... في الواقع لأن الوقت ماشي معنا معنا لكن هذه ملي. ناحية مهمة منهجية في الفرق بين التعليم وبين الإفتاء. أما الأسلوب الأول إذا وجد في المال شبه وتعامل في هذا المال من خلال الشبه لا يخلو إما أن يكون أقبل على الشبه بفتوى بأنها حلال بأن تعامله هذا حلال. فهذا إن شاء الله مشى على فتوى وتعامل بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعفو عنا وعن. أما إذا تعامل وفي نفسه شيء فهذا معناه يحتاج إلى مراجعة. يحتاج إلى مراجعة فما مضى من اليوم فصاعدا حينئذ يعني عف الله عما سلف ويتعامل في المستقبل بما كان صريحا ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل حجره وحجه المال إذا كان في شبهة ربا وما مردوده على الأسرة الأسرة إذا كان عندهم قدرة على التغيير مع هذا الأب فعليهم ذلك أما إذا لم يكن عندهم قدرة كالصغار أو الضعاف فالحرام عليه على المتعامل ولهم الحلال ولهم الحلال لأن انفاقه عليهم وهم لي لي لي ليس عليهم أو يعني أمر محرم أما العمل في البنوك الربوية فهذا إن كان ما دم نص على أنها ربوية فلا يجوز التعامل معها لأن أنباب التعاون والرسول صلى الله عليه وسلم لعانى آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الموظف الذي يتعامل معهم الذي يشتغل عندهم هو متعاون معهم ما دام البنك رباويا ننتقل للحديث الآخر عشر نعم عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح احسنت هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي رواه أصحاب السنن يعني الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم والإمام أحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح فالحديث صحيح فالحديث صحيح وفي رواية للإمام أحمد والترمذي أن وزاد في هذا الريو فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة قال المصنف عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما الحسن ابن علي والحسين أخو شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبناء فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام ورضي عنهما عن الحسن والحسين ولذلك الصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبت هو ابن البنت. البنت ابن البنت وريحانته ما معناها آه. يعني جيد ريحانته يعني القريب له ال الذي يرتاح إليه الذي يشم منه الرائحة الطيبة الذي يحبه وهكذا فالحسن والحسين محبوبان للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظت ننظر للتعبير. حفظت من رسول, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفظ هو باب من أبواب التعليم حفظ القرآن حفظ السنة حفظ ما يحتاج إليه من الشعر ونحو ذلك باب من أبواب التعليم لذلك استثمر الحسن رضي الله عنه هذا القول فقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع اترك وما يريبك ما تشك فيه ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه إلى ما لا تشك فيه هذا الحديث أعطانا قاعدة عظيمة أعطانا قاعدة عظيمة وهي التعامل في حياتنا سواء مع الأشياء أو التعامل في الحلال والحرام أو التعامل في الأقوال والأعمال أن نتعامل بوضوح أن أتعامل بما اتضح لدي أتعامل بما صح لدي أترك ما فيه شك أترك ما فيه شك وهذا التعامل أعطى قاعدة أيضا أخرى وهي قاعدة في الورع وهي القاعدة في الورع أن الورع ترك ما شك فيه إلى ما لا شك فيه الورع ترك ما, ما شك فيه أو ما شك فيه إلى ما لا شك فيه فأنا أذهب إلى العمل بالواضح هذا هو الورع، فمثلا في أمور الأموال عندي معاملتان المعاملة الأولى حلال 100% بيع وشراء والمعاملة الثانية فيه شبهة أذهب إلى ماذا إلى الواضح إلى ما كان حلالا صرفا أرتاح أطمئن وهذا هو الورع ليس الورع وهذا نقطة أخرى مهمة ليس الورع في أن أترك الحلال من من اللباس من الأكل من الشرب من المباحات ليس هذا هو الورع الورع ترك ما فيه شبهة ترك ما فيه شبهة ترك ما فيه شك أما إن الله يعطيني من, من, من, من رزقه يعطيني من من حكمة يعطيني من من العلم فأتركه اللي وأترك الحلال المباح وأقول هذا ورع هذا خلاف مفهوم الورع الصحيح إذا القاعدة الأولى العمل بالواضحات العمل بالواضح تماما بما لا شك فيه القاعدة الثانية ليس الورع ما في ما كان حلالا فأتركه وأذهب إلى أن ألبس الشيء الردي أن أتعامل بالردي أن أأخذ كل شيء من الردي هذا ليس ورعا هذا بخل هذا بخل وبعد عما أحل الله سبحانه وتعالى القاعدة الثالثة ويقاعدة مهمة سواء كانت في المال أو في غيره وفي العبادات بالدرجة الأولى وهي ال إذا تعارض الشك واليقين فأذهب إلى ماذا؟ اليقين اذهب الى اليقين ولذلك استنبط منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك فمثلا انسان يصلي الان وفي اثناء الصلاة شك هل, هل صلى ركعتين او صلى ثلاث ركعات ماذا يعمل يعمل باليقين صلى ثلاث صلى ركعتين طيب انسان طاف يطوف الان في الكعبة وفي الشوط الخامس شك هل هذا الشوط الخامس ولا الرابع يعمل بماذا يعمل باليقين وهو الأقل وهو الأربع إنسان يرمي الجمرات فشك في هذه الحصات هل هي الجمر الرابعة أو الجمر الخامسة فيبني على ماذا الرابعة يبني باليقين إنسان الآن في الصلاة وشك أنه محدث هل هو محدث أو لا فيبني على ماذا وهو الطهارة وهو الطهارة لكنه الأصل على غير طهارة وشك هل هو توضى أو لا يعمل بماذا يعمل بالأصل وهو على غير طهارة إذا هذه قاعدة عظيمة خصوصا في العبادات وهي ينتبه للإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين وهي من أهم العوامل لإبعاد الوسواس لإبعاد الوسواس الذي يشتكي منه كثير من الناس العامل الثاني إذا كان الشك خارج العبادة بعد العبادة ننتبه جيدا إذا كان الشك خارج العبادة يعني بعد العبادة أنا الآن صليت الظهر ويوم ذهبت للبيت أنا والله شكيت أنا صليت ثلاثة ولا أربع ماذا أعمل إذا انتهت الصلاة لا أفكر فيها هي أربع وتمت والحمد لله ولذلك تجد كثير من الناس أنا لما حجيت فرضي قبل عشر سنين أنا نسيت ما أدري أنا رميت خمس ولا أربع لا انتهت العبادة أنت الآن تطوف انتهت الطواف ذهبت للسعي شكيت ثلاث أنا يعني طفت ست أو سبع انتهى سبع وهذا العامل الثاني لعلاج الوسواس إذا انتهت العبادة انتهت ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله القبول هذا الحديث أيضا من نتائجه من نتائج هذه أن التعامل بهذه القواعد التي ذكرناها الثلاث والعمل بالواضح القاعدة الوراع قاعدة التعارض اليقين مع الشك إذا عمل بها المسلم ارتاحت نفسيته وسلم دينه وسلمت معاملاته وحينئذ يربي نفسه أيضا الفائدة الثانية يربي نفسه على الحزم والقوة والتعامل معها بحزم وقوة ولا ويبعد مرض الشك مرض الوسواس مرض التردد الذي نشتكي منه كثيرا في حياتنا اليومية وحياتنا يعني العبادية فيتعامل مع نفسه بهذا الحزم والله سبحانه وتعالى يعفو عن الخطأ والزلل لو كان واقعا خطأ أو زلل نعم ننتهي من هذا الحديث للحديث الثالث نرجي الأسئلة جملة واحدة نعم. عن أبي هريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا نعم, نعم. هذا الحديث ممكن. رواه الترمذي وابن ماجه واختلف أهل العلم في هل هو موصول يعني موصول الإسناد أو مرسل رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضه للعلم يرجح أنه مرسل وعلى أي حال فإسناده سواء كان مرسلا أو كان موصولا فهو في رتبة الحسن فهو في رتبة الحسن وهذا يعني أقل حديث مرة في الأربعين النووية بأنه ينزل عن رتبة الصحيح وفيه شك بأنه موصول أو الخلاف على الصحيح بأنه موصول أو مرسل لكن معناه صحيح لكن لكن معناه صحيح وحيث أن معناه صحيح يرتقي العمل به إلى الآن ولا على مستوى الأربعين كلها يا شيخ لا على المستوى الأربعين أضاف حديث أو أقل ما في ما قبله ليس أضعف نعم لا يفهم أنه ضعيف فالبناء على أن معنى الحديث الحديث من حيث إسناده ومعناه فهو حسن قل من حسن إسلام المر يعني من كمال إسلام المر من كمال إسلام المر وتمامه من حسن إسلام المر تركه ما لا يعني ما لا يعني ما لا يهمه من أمور دينه ودنياه ما لا يهمه من أمور دينه ودنياه هذا الحديث أصل في الأدب أصل في الأدب في التعامل مع الآخرين وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الحديث السابق دع ما يريبك إلى ما يريبك كما شاهدنا في الحديث السابق كيف هاتين الكلمتين أدت إلى قواعد عظيمة في الدين ومن ثم في التعامل فكذلك هذا الحديث أصل في الأدب وفيه جملة من المسائل نأخذها تباعا المسألة الأولى أن الإيمان والإسلام يزيد وينقص يزيد وينقص لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المر معناه أن إسلام المر قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد يكون مرتفعا وقد يكون أقل ارتفاعا فهو ضعيف فضعيف في دينه وفي إسلامه إذا اقترف من المعصي وعرفنا سابقا ان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيات هذا الحديث يدل ايضا على امر في تكوين شخصية المسلم امر في تكوين شخصية المسلم وان مما يربي شخصية المسلم ومما يقويها ومما يكملها ومما يرفعها إلى أعلى الاشتغال بالمفيد الاشتغال بالمفيد وما يعود على الإنسان بالمنفعة في دينه ودنياه في دينه ودنياه وهذا عامل من أهم العوامل لرقي شخصية المسلم فمثلا إنسان في الأربع وعشرين ساعة في يومه وليلته نظم وقته تماما في الصباح يعمل كذا في الظهر يعمل كذا في العصر يقوم بالأعمال الآتية وكذلك المغرب والعشاء ويكون له أيضا نظم ما يحتاج إليه من الأعمال في خلال هذه الأوقات اشتغل بالمفيد مثل هذا إذا جاء في نهاية الأسبوع إذا جاء في نهاية الأسبوع كم حصل؟ من الفوائد والمنافع والآثار الإيجابية التي تعود علي في الدنيا وفي الآخرة هل هذا مثل إنسان يقضي وقت بالنوم والكسل والخمول والضعف والخور ومن ثم يتسول للناس ويتردد على أبواب الناس ونحو ذلك هذا إنسان لا قيمة له وضيع وقته ولم تخرج هذه الشخصية كما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى لكن الإنسان الأول استغل قدراته العقلية استغل قدراته البدنية والجسمية استغل قدراته الذهنية استغل المنح والعطايا التي أعطاه الله سبحانه وتعالى فاستثمر يومه وليلته فهذا ينتج فهذا ينتج بناء على ذلك يجب وخصوصا على الشاب أو الشاب أن يبحث بمن يستخرج له مكامنه وقدراته لكي يفعلها لكي يفعلها فسيجد إنسان ما زيد من الناس سيجد أن قدراته تكمن في الحفظ فيستغل هذا الحفظ بحفظ القرآن بحفظ السنة بحفظ الأشعار المفيدة بحفظ الحكام بحفظ ما يحتاج إلى حفظه تجد آخر أن قدراته تكمن في النواحي العملية تجد آخر أن قدراته تكمن في الدقائق في الصناعات الدقيقة فيستثمر ذلك فهذا استفاد من وقته لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ذاك الذي يشتغل في ميكانيكا السيارات وهو يجيدها أو يشتغل في كهرباء البيوت أو في السباكة ويجيد صنعته ويقضي يومه وليلته مستثمرا ذلك من غير إخلال بالواجبات الشرعية فهذا مثاب عند الله سبحانه وتعالى، وترتفع درجته، لذلك من خلال هذا الحديث ينبغي على الشاب، على الشابة، على المسلم أيا كان أن يستثمر قدراته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنيا، وبناء على هذا يجب على المسلم أن يحرص على ترك الأعمال والأقوال التي لا فائدة منها ولا تعود عليه بالمنفعة. في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته الاستغلال بالمفيد له فوائد الاستغلال بما يعني الإنسان بالمفيد له فوائد من هذه الفوائد نماء الشخصية والثقة بالنفس والإنتاج لأن الإنسان أنت اليوم ترى أنك تخرج من المرحلة الامتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة فأنتجت إنتاج طيب هذا يحدو بك إلى أن تثمر لتنتج في مراحلك المستقبلية الموظف كذلك التاجر كذلك الصانع والمزارع كذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني سبب لنماء المجتمع والمجتمع إذا لم يكن عاملا حينئذ كان مجتمع خور وضعف لكن إذا عمل أفراده فهذا سبب لنماء المجتمع وتقدمه وتطوره الأمر الثاني سبب للوفاق والوئام والتلاحم والتعاطف والتراحم بين الناس لأن هذا عامل وهذا عامل وهذا مشتغل وهذا كل يشتغل بما يفيده ويعود فائدته إلى الآخرين أما ال... إذا اشتغل الناس بغير المفيد فهذا يثمن أموراً يعني سيئة وأمور سلبية منها ضعف الدين ومنها كسب السيئات والآثام ومنها ضعف رابطة المجتمع ومنها إيجاد البغضاء والشحناء والتحاسد بين الناس وأخيرا سبب لعدم دخول الجنة لأن الإنسان اشتغل بما لا يفيده بقدر ما اشتغاله بما لا يفيده تكون نتائجه وأضراره السلبية فهذا يشتغل بالغيبة والنميمة ضر نفسه وظر غيره هذا, هذا ضيع وقته ونام طول الليل والنهار فهذا ضيع وقته أو اشتغل نام في النهار وسهر في الليل على غير المفيد فضيع قدراته وممتلكاته وما منحه الله سبحانه وتعالى من المواهب وهذا إنسان تعامل بالحرام وضيع ماله وضيع أسرته وهكذا وأخيرا هذا الحديث يربي في المسلم أن تكون همته عالية أن تكون همته عالية فيشتغل بمعالي الأمور ولذلك الطفل لما تراه يشتغل الأطفال يتنوعون كما أن الشباب والكبار كذلك لكن سنبدأ مع الطفل الذي تكون همته عالية تجد مثلا طفل يأتي مع أبيه للمسجد ويصلي بجواره في الصف الأول فهذه همته عالية تربى على الصف الأول ليس مثل إنسان متروك طفل يلعب في المسجد وقد يصلي وقد لا يصلي يوهم أباه وأمه بذلك الشاب لما يحافظ على دراسته الثانوية أو الجامعة أو غيرها ولا يتخلف ويواظب ويتابع مع في كل دروس تجد همته عالية فيتقدم فالذي يأخذ ممتاز لا يهن عليه أن يأخذ في المرحلة اللي بعدها جيد جدا أو جيد وهكذا فلذلك يجب على المسلم أن يضع له هدفا عاليا فإذا وصله وتحقق له ما يريد وإلا يصل قريبا منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس, الفردوس ما لا يكون مثل بعض العجائز عندنا تقول يا ربي بويب الجنة بس وهذا يعني تقول بعض العجائز لا اسأل الله الفردوس يعني كلها من الله سبحانه وتعالى لماذا تسأل الأدنى اسأل رب نجني من النار وأدخلني الجنة واسأل الفردوس فلا يكون سؤالك يعني أمر ضعيف أمر قليل فلتكن همتك عالية في أمور دينك وأمور دنياك وبهذا ننتهي من هذا الحديث فعلينا أن نحفظ أوقاتنا ونضع أهدافنا العالية ونسعى إليها وسنكسب خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة طيب جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم نفتح باب لبعض الاتصالات أيها الأحبة المشاهدين الكرام نستقبل الآن اتصالاتكم مع هواتف البرنامج هنا في حلقة آه هذه آه في هذا اللقاء من الرياض ستظهر الآن من على الهاتف أمامكم نأخذ الأخ الله من مصر السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته تفضل الشيخ يسمعك يخي عبدالله أخ عبد الله أتفضل أسمعك بوضوح تحدثت يا شيخ عن التعامل التعامل بالطيب بالنسبة للمعاملات المحرمة كيف يردع من لا يردعه القرآن وأحكام وآمر الله عز وجل من التشريع الحنيف من حسن المعاملة وطاعة الوالدين ما دامت في غير معصية الله عز وجل وهل الوالدين يعطوا أبنائهم من الحنان والحب وحسن التعامل والتغاضي في حذف الأولاد معنويا وماديا بدون مقابل وهل هناك دليل من القرآن على ذلك فمن الناس يجتبه في الأباء ولا ينظرون مقابل من أبنائهم أي أطاء ماذا تقول يا شيخ في بنت تربت على الكتاب والسنة بحق وعلى علم ووصول وبعدما تربت وتعلمت تزوجت جحدت تماما حق والديها بل وتعدت حدود الأدب في تعاملها السلام عليكم طيب وعليكم السلام نأخذ الأخت مشروك من السعودية الأخت مشروك تفضلوا معنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أه لو سمحت نتكلم الشيخ نعم. نعم عنه الصوت فقط زدك الله, يا شيخ؟ الله أه عندي الشيخ أهلا وسهلا زدك الله عندي عندي ثابت أسئلة لو سمحت نعم أختم شروف ممكن تخفضون الصوت على جهاز التلفاز وسيستمعون إلينا من الهاتف لو تكرمتم طيب لحظة السؤال الأول هل يوجد فرق بين الطيبات والدعاء وما الفارق المشتبه بينهما الطيبات والدعاء السؤال الثاني ما معنى صبت الرسول ما معنى صبت الرسول, صبت الرسول. إيه نعم. إيه نعم. نعم بالنسبة للثالث بسمحة الشخص ذكر المسألة الرابعة في الحديث العاشر اللي هي عن ايش كانت يوم شروق الارقام معناه اللي يقول عنها تكرار الندال للرب فيها الدعاء لا لا مو في الدعاء اللي طيب. يقول ان الله طيب وعباده طيبين و نعم. والحذر موانع الاجابة طيب تستمعون الى اجابة عن هذا الاسرة باذن الله شكرا الله. شكرون يوم شروق باقي معنا اتصال طيب سؤال عبد الله مصر يبدو ما كان واضح لا هو كان في أوله واضح ربما لكن هو الملخص سؤال الأخ عبد الله مصر حسب ما فهمت بأن ال الوالد أو الوالدة يعملون ويكدحون ويربون الابن أو البنت ومن ثم يقابل الابن أو البنت ما عمله تجاه ما عمله الوالدين أو الوالدان بالجحود والنكران وهذا لا شك من العقوق وهذا لا شك من العقوق فيجب على العملية متوازنة للوالد حق وللأبناء والبنات حق فالوالد عليه أن يربي ابناءه وبناته على تعاليم الشرع ومن ضمن مواد التربية هنا ألا يؤكلهم أو يشربهم ما كان حراما ما كان حراما فيربي أجسادهم على الحرام نعم هو هذا المال بالنسبة لهم حلال لكن هو تعامل بالحرام ورباهم على ذلك كذلك من واجب الأبناء والبنات ألا يجحدوا فإذا هذا المعروف ويكفي في المعروف الحمل والولادة من الأم والسعي والجد والبذل من الوالد لكسب ما يحتاج إليها الولد من أبناء وبنات لذلك يجب على الأولاد من أبناء وبنات البر بالوالدين وعدم العقوق ومن مواضع البر, البر بالقول البر بالفعل البر بالمال بأن يعطي الولد ما يحتاجه الوالد أو ما تحتاجه الوالدة من المال خصوصا ما يحتاجان إليه خصوصا ما يحتاجان إليه في هذا الشيخ سؤال الأخت من الكويت ويتسأل إذا كان الأب يغذي أبنائه بالحرام هل لا يستجب أيضا الأبناء؟ لا بالنسبة للأبناء نرجو أن يستجاب لأنه لا يعني حيلة لهم إلا إذا كان لهم حيلة بأن كان الولد كبيرا ويستطيع يكسب فلا يأخذ من المال الحرام ولا يأكل من الوال الحرام لك الأطفال الصغار أو الضعاف أو من تحت يد الوالد من الزوجة ونحوها إذا لم تستطع الكسب فحينئذ يأكلون ويشربون والإثم عليه ويستجاب لهم إن شاء الله. طيب نأخذ اتصال ثمان عمد الشيخ. نعم. نأخذ اتصال علي من السعودية تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يجزاك خير. تفضل بس أخف صوت الجهاز التلفاز لديك أخالي. نعم تفضل الشيخ يسمعك ذكر الشيخ الحديث بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ممكن أسمي ولدي عبد الطيب لأن في أشخاص عندنا بيقولوا بإسم شخصيا إسم الطيب طيب عليكم. أنا أقول لك طيب تستمع لهذه الإجابة نأخذ أخ محمد من السعودية أيضا سلام عليكم. السلام سلام سلام الله. سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام سلام سلام. في سؤال الشيخ فضل نعم. الشيخ يسمعك يا محمد حديث من أحد السلام ما بتركه ما لا يعنيه نعم هل يستشهد بهذا على ترك الكر منكر حسنا طيب جميل ناخد سؤال في سؤال آخر لا فضل الشيخ. شكرا لك يا خي ناخد الأخت التصار معنا من السعودية أيضا السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. الله. لو سمحتي شيخ أنا إذا دعيت الله سبحانه فعلا وشربت يعني في هذا الدعاء هل يعتبر سؤال دبنا الله؟ الشرط؟ اي نعم شكرا. تسأل شيخ اي سؤال لها؟ نعم طيب سؤال اخر اخت انتصار؟ شكرا انتك لها شكرا لكم. طيب طيب نعود إلى أم شروق من السعودية الفرق بين الطيبات والدعاء ومعنى صبر؟ ما و... في فرق بين يعني الطيبات والدعاء ليس هناك تقابل بينهما علشان يكون فرق إنما ما علاقة ذكرها في الحديث هذا ذكرناه من أن الطيبات عامل من عوامل إيجابية الدعاء وأن الخبائث عامل من عوامل رد الدعاء رد الدعاء أما صبت الرسول فبيناه هو الحسن والحسين أبناء بنا بنته رضي الله عنهما وصلى, عليه وصلى الله عليه وسلم طيب تكرار الدعاء الشيخ أما تكرار النداء المسألة الذي قلنا فيها أيضا يا رب يا رب يعني الداعي يكرر النداء لله جل وعلا بأسمائه وصفاته يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا مالك السماوات والعرض يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين هذا التكرار عامل من عوامل إجابة الدعاء هناك شيخ سؤال في الموقع يسأل عن تكرار النداء يا الله تقول أن هذا سمعنا أنه محرم أو فيه نهي لا ليس فيه نهي يا الله إلا إذا كان بدون النداء الله الله الله الله هكذا لكن يا الله لا هذا نداء هي, هي اللهم اللهم هي مختصر يا الله يا فحذفت اليا وأتيت بالميم وأتي كما في بعض كلمات اللغة طيب ناخد سؤال أخ علي من السعودية علي نتسمي بعبد الطيب عبد الطيب لا بأس كعبد الرحمن وعبد, وعبد الله وعبد السميع وعبد البصير إذا يعني نسب العبودية إليه لا بأس طيب منه هو شيخ أيضا سؤال مراد من المغرب يسأل عن ما ورد في القآن الكريم الإشارة إلى العزيز عزيز مصر معرفا بالله يقول ما توجيه ذكر الله عز وجل اسم من أسمائه مسميا به غيره في القآن الكريم كالعزيز لأنه عرف علما هو عزيز مصر لكن لما تتكلم أنت عن, عن شخص فتتحدث عن ماضيه فتأتي بأل للتعريف فتأتي بأل للتعريف من هنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى العزيز كذا فهو ليس اسما وصفة أيضا يسألوني الشيخ عن طيب هل هي صفة أو اسم لله يعني اسم الطيب اسم إنس من أسماء الله محمد بن السعودية يسأل عن ترك إن كان منكر بدالة حديث أبي هريرة ترك هذا سؤال مهم جدا هذا سؤال مهم جدا قد يظن بعض الناس ونشكر الأخ محمد على هذا السؤال وهذا التنبيه الجيد يعني الوقت معنا لم يسعف بأن نأخذ أو أن نمثل بأمثلة كثيرة في هذا الحديث الكبير من حسن إسلام المر تركه ما لا يعنيه يظن بعض الناس أنه إذا ترك الإنكار المنكر بأنه, بأنه طبق هذا الحديث فترك ما لا يعني نمثل بمثال لعل تتضح الصورة لو أن إنسانا الآن سيسقط في حفرة أعمى سيسقط في حفرة هل نقول لإنسان آخر لا تمسك يده لا تدل لا تقول أمامك حفرة ستسقط فيها لا لا نقول لأن هذا سيسقط وسيكون حينئذ في إشكال كبير لذلك مسك هذا الشخص أو تنبيهه فهذا مما يعنيه فلذلك الإنسان إذا كان مرتكبا لمنكر ثم نبه على ذلك فالمنبه هنا الناصح هنا المنكر هنا هو مما يعنيه أن لا يقع هذا في النار أو أن لا يقع فيما يسبب له دخول النار إذا فلا تعارض بين مبدأ إنكار المنكر وبين ترك ما لا يعنيه لأن المنكر فتركه مما يعني الإنسان أن يحذر منه نعم فباقي معنا سؤال لشرط الدعاء أو تشترط في الدعاء السائلة تشترط على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى ويعلم ما هو أخفى ولذلك الإنسان يدعو بما لا يشترط على ربه جل وعلا فلا يضيق واسعا فلا يضيق واسعا فالخير والشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كثير من الشباب مثلا يسأل يقول اللهم زوجني فلانة وفلانة تقول اللهم زوجني فلان من الناس هذا يعني تحديد من يعني نبهك إلى أن الخير في هذا التحديد أنت أدعو بما يكون لك الخير تدعو أن يزوجها زوجا صالحا ويدعو هو أن يتزوج زوجة صالحة لكن لا تشترط على ربك أن يزوجك فلانة أو يزوجها فلان لهذا نوع من التحديد رب أنت توكل إلى نفسك حينئذ وإلى قلبك. كذلك في جميع الشروط فيتجنب الإنسان هذا الشروط إلا الشرط العام مثلا إن كان في ذلك خير فيسره لي كما في دعاء الاستخارة طيب نعم الأخت حبيبة من الإمارات تسأل تقول يعتريني خوف شديد من أن يستجيب الله دعائي بسرعة لما سمعته من حديث أن الله يقول للملائكة أسكتوا صوته وأعطوه ما يريد لكراهيته سبحانه وتعالى أن يسمع صوت العبد مع أني ملتزمة وأوراعي الله وأتقيه فهل هذا صحيح؟ هذا يعني باب من أبواب الوسواس لي يدخل على الشيطان على الإنسان فيه فالله سبحانه وتعالى ندب إلى الدعاء وما دامت الحاجة قائمة في هذا الدعاء فيدعو الإنسان من خير الدنيا والآخرة ولا يتعلق بمثل هذه المداخل الذي تدخل على الإنسان فيترك الدعاء فحينئذ يترك عباده ويترك طلباته في الدنيا والآخرة والطلبات الشرعية المباحة نعم. طيب. هذا سؤال يونس من المغرب في الجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال وبين هل من لوازم استجابة الدعاء حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار من حديث رب أشعث مدفوعة بالأبواب لو أقسم على الله لأبره نعم لا تعارض بين يعني الحديثين فالله جميل يحب الجمال فالجمال والطهارة والنظافة وحسن الهيئة أمر مباح وندب الله سبحانه وتعالى إليه والأكل من الطيبات أمر مباح ندب الله سبحانه وتعالى إليه هذا لا يعارض الشعث والغبرة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حال المسافر أو في حال الحج أو في حال الإحرام ذكر النبي من الصفة الحاصلة لهذا الحدث ليحدث السفر الذي يحدث السفر وليس يعني هذا أن الإنسان إذا أرد أن يدعو يكون شعثا غبرا يكون يعني هيئته تكون هيئة هيئة غير سليمة لا إنما حكاية عن الواقع لحاله لضعفه فالحاج في حالة تذلل وخضوع المسافر في حالة غبرة وفي حالة شعث وليس في حالة تجمل ولا حالة النظافة ظاهرة فلا تعارض بين الأمر إذن ليس فيها مزية لهذه الحالة ليس فيه حكاية واقع حكاية واقع تدل على التذلل لا يعني أن ندب إليها والحث عليه نعم. نعم. لأن الأخت سحر من الأردن تسأل تقول كيف يعني يدعون الله أو يدعون الإسلام أن نلتزم بهيئة كذا وكذا مثل ما تفضل فيه. لا لا نعم الله نكرر أن الله جميل يحب الجمال علينا أن نتعامل بالمباح وبالطيبات والله أعطانا فنعطي أنفسنا من هذه الطيبات ومن المباحات لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على حالة هذا الشخص حالة التذلل ودائما حالة التذلل لو أتاك إنسان الآن يطلبك وهو متذلل وحالته رثة لعطفت عليه ليس كمثل الإنسان الذي جاءك بحالة يعني مظهره جيد وهيئته حسنة تقول هذا غير محتاج لكن الإنسان في حالته الأصلية يكون جميل يحب فالله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة كما في بعض الروايات نأخذ اتصال الأختي محمد من الكويت مرحبا بكم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي جمعنا هذا إن شاء الله. علمني الله. هل كثرة الكلام والقيل والقال يعني مثلاً نما نجتمع نحن عائلة كاملة واللي هو يوم الخميس والأربع مثلا ونسولف ونتكلم مع بعض هذه ونسأل هذه ماذا يحدث ولا ماذا يحدث هل هي تعتبر من حسن سلامة المرأة ترك معلة يعني يعني أكثر من الأسئلة. هذا واحد اثنان عندما أسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى وأسأل الله الشهادة هل هي أفضل لي مثلا أنا كامرأة وشكرا جزاك الله خيرا شكرا أسئلة جيدة الأخ يزيد من السعودية أيضا انضم معنا نعم يا أخي نسمع كل شيء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. الله يا شيخ ما هي الساعة التي في يوم الجمعة التي لا ينطق عبد مؤمن يسال الله فيها شيئا لا أجابه سؤال الثاني يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر قوم من أمة يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصلاة كالبرق الخاطف نورهم تشخص منهم الأبصر لاهم بالأمبيا ولاهم صدينا لاهم ولاهم بصديقينا ولا, ولا شهداء إنهم قوم تقبع على على أيدي سائج الناس ما صحة هذا الحديث يا شيخ الله يحفظك كراه طيب لعل صحة حديث ننتقل به الشيخ إلى إلى درس الشيخ سعد الحميد ممكن ممكن نأخذ سؤال أخ أمي من السعودية أيضا معنا الآن. الأخ معي السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته أحسن الله لك يا شيخ نعم. هل يمكننا أن نعد الدخان وما في حكمه من المحرمات التي تحول دونكم الدعاء وجزاكم الله خيرا طيب شكرا لك يا أخي طيب نعود إلى سؤال أختي محمد الشيخ من الكويت تتكلم عن أو تسأل عن كثرة القيوة هل هو من يشتغل بما لا أولا نشكرها فيها. على السؤال الواقعي الجاد فعلا وحالة الناس دائما تحتاج إلى يعني في أن تطبق على ال الأحكام الشرعية أولا يعني اجتماع العوائل في مثل الأيام عطلة الأسبوع عمر طيب وهو من صلة الرحم وفي الوقت النفسي ينبغي الاستفادة من هذا الاجتماع بالمفيد كما أن يحدث التقارب النفسي بين أفراد هذه العوائل كذلك ينبغي استغلاله والاستفادة منه بما يفيد في أمور الدين والدنيا وبناء على ذلك إذا لم يكن في هذا الكلام محرم من غيبة ونميمة أو كذب أو قول زور أو اتهامات أو سخرية أو لمز أو تفاخر بين بعضهم البعض فهذا إن شاء الله في دائرة المباح بل إذا قصد فيه الصله والتقارب فهو يرتقي إلى المأجور إن شاء الله أما سؤال الله الفردوس ف والشهادة يعني هذا أمر طيب ومطلوب لكل مسلم ومسلمة سواء رجل أو امرأة أما الساعة يوم الجمعة سؤال الأخ يزيد أه فاختلف أهل العلم في أي المراد بالساعة هذه التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة من أهل العلم من قال إنه حين يدخل الإمام إلى أن تنقضي الصلاة ومنهم من قال إنه آخر ساعة من يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يستغل هذين الوقتين بالدعاء وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يجيب دعاء هل الدخان من المحرمات من الخبائث؟ نعم يعني بحسب علمي هو إجماع من أهل العلم من الذين نعرف في هذه البلاد بأنه من الخبائث ومع تقارب الزمن أيضا اكتشف طبيا ضرر هذا الدخان المحقق يعني على جسم الإنسان وعلى ماله وعلى من لديه ولذلك كثير من الناس في أو ليس كثير من الناس كثير من الأنظمة الآن منعت الدخان من المطارات والطائرات ومنعته من الأماكن العامة والتجمعات العامة. فيدل هذا على أنه لو كان طيبا لما منع، ولو كان لا يضر لما منع. هذا من باب التطبيق الواقع وإلا يعني بيان أنه مضر كافي بأنه محرم. ولذلك ندعو الإخوان يعني الذين ابتلوا بهذه المادة أو بغيرها. أن يحزموا مع أنفسهم وأن يعني يتدربوا شيئا فشيئا حتى يتركوا هذا الأمر أما كونه مانعا لإجابة الدعاء فمن نرجو أن من عزم على تركه أن لا يرد دعاؤه نعم أحصل الله عليكم الشيخ ناخد سؤال أخ سالم دعاء فضيلة الشيخ ذكرتم الداعي عندما يرفع كفي هل هناك مواضع معينة يرفع هي الداعي كفي بالتضرع لله عز وجل او ان الامر في ساعة متى ما دعا الانسان يرفع كافيه او كما كثير من الناس يعني ينصحك يقول لا تدعوا ترفع كفي قبل السلاة او بعد السلاة ممكن ناخد سؤال عبدالعزيز ايضا الشيخ نعم فضلت الشيخ كثير من الناس يسدلون بحديث من حسن الإسلام المرة تركهما يعني ما الضابط أو متى يذكر هذا الحديث نعم طيب بالنسبة للشيخ لما وضع رفع اليدين هنا أرى أمامي سؤال أخت أسماء وهبون من المغرب تسأل عن الكيفية الصحيحة لرفع اليدين للدعاء هل هناك أكثر من كيفية في هذا والزاكم الله خير الكيفية ليس هناك كيفية محددة لرفع اليدين لكن بهذه الصفة مثلا ب بهذه الصفة الأمر بهذه الصفة الأمر واسع في هذا المواضع رفع اليدين الأصل كما ذكرنا في الكلام الأصل في رفع اليدين أنه مشروع أنه مشروع هناك مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مواضع الاستسقاء مواقف القنوت في صلاة الوتر هناك مواضع لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدين في الدعاء مثل الصلاة داخل الصلاة ومثل بعد الصلاة الفريضة مباشرة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه المواضع فيبقى الأمر بما, رفعت بما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه نرفع اليدين بما لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لا نرفع اليدين ويبقى الباقي الأمر فيه ساعة إن رفع فهو مشروع وإن لم يرفع فلا بأس أما قضية من من الضابط في حسن سلام المر تركه ما لا يعني كل ما كان مشروعا لا بأس بالكلام فيه فالكلام إما أن يكون واجبا أو التعامل وإما أن يكون مستحبا أو مباحا أو محرما إن كان محرما أو مكروها فهذا هو الذي لا يعني الإنسان حتى في الأمور الشرعية أحيانا لا يهم الإنسان في بعضها في بعض الجزئيات دقائق البيع والشراء إذا لم يكن من أهلها لا تهم يعني كل إنسان مثلا فلذلك يترك الإنسان لا يشتغل فيها إلا طالب العلم الذي يريد أن ينمي علمه كذلك في أمور الدنيا كذلك في علاقاته مع الآخرين الشيخ سؤال أخر للعزيز يعني يقود إلى السؤال عن بعض الأحاديث تصلح كنصوص أو أمثال عامة مثل هذا الحديث أراه مثلا مندرج على للسان أو مشتهر كذلك إذا استخدم في موضعه فلا بأس إذا استخدم في موضعه فلا بأس مثلا أن يتكلم إنسان بغيبة أو نميمة فيقول الآخر يا فلان من حسن إسلام المر تركه ما لا يعني فلا بأس يعني كموضع استشهاد في موضعه أما في غير موضعه كالذين يستخدمون آيات الكتاب أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه مثلا يعني يذهب إلى شخص أو أراد أن يذهب فجاء الشخص يقول كفى الله المؤمنين القتال فهذا لا ينبغي استخدام النصوص في غير موضعها أو استخدام حديث دعم يريبك إذا كان متردد هل سيذهب سيجد من يزوره مثلا في والله لا أعدل عن زيارة رحمي لأنه قد لا أجده مثلا هذه ليس في محلها طيب نعم. هنا شيخ سؤالين في قضية واحدة الأخ سعود الأسلم من السعودية يسأل عن مسألة التصدق بالمال المشبوه أو المحرم وفي المقابل يسأل أبو عاصم من السعري أيضا يقول أنا محتاج وفقير هل إذا أعطاني رجل المال وأن أعرف أن هذا المال حرام هل هو حلال علي خصوصا إذا كنت أنا أيضا طلبت من هذا المال هل يكون نفس الحكم في حالة إذا أخذته أما التصدق بالمال مشبوه المحرم فهذا لا يتصدق به إنما يتخلص منه يتخلص منه مثل الحمل اللي على الرأس يتخلص منه الإنسان لأن الصدقاء يطلب فيها الأجر أما المال المحرم فلا يطلب فيه الأجر يتخلص منه بأي شكل من الأشكال وقال بعضنا للعلم أن يتخلص بما لا يكون تغذية للجسد وإن كان هذا اجتهاد إنما المهم أن يتخلص منه أما إذا عرفت أن فلان يتعامل بالحرام وأعطاني منه إن كنت محتاجا إليه فأأخذه إن كنت استطيعا أستغني عنه فهذا هو إن كنت محتاج إليه فأأخذه لأنه بالنسبة له محرم أما بالنسبة لي فما يعني هو أعطاني انتقل المال بالهبة هنا أو بالعطاء فهو بالنسبة للمعطى ليس محرما لكن إذا عنه فهو أولا طيب السعديه أم عبد الرحمن من المغرب تسأل عن الضيافة من المال المحرم تقول ندعى إلى أناس نعتقد أن أموالهم أكثرها حرام لكنهم يدعوننا ويضيفوننا إلى طعام ويقسمون علينا أن نأكل هل نأكل رغم ذلك أو نتجنب نفس الشيء في مسألة العطية إذا بتلي الإنسان بهذا فهو حرام عليه هو حرام على المتعامل أما الآخر فلا لكن إذا استغنى عن هذا فهو أولى طيب لولوة من الكويت تسأل تقول هل يشترط أن يكون السفر لعبادة هذا السفر الذي ورد في الحديث لا أحكام السفر لا يلزم أن تكون يعني ليقبل الدعاء يشهد نعم, نعم فهم السؤال يعني السفر أنواع سفر يعني لعبادة وسفر جائز مشروع وسفر محرم أما السفر المحرم فهذا يدخل في عوامل الحرام فلا يقبل الذي يسافر لأجل الزنا أو لأجل الشرب الشرب المحرم ونحو ذلك أما السفر المشروع كالسفر السياحة المباحة أو السفر للعبادة كالالعمرة أو الحج أو سلة الرحم فهذا إن شاء الله كلاهما يكون محلا لقبول الدعاء طيب نأخذ سؤال إبراهيم سلام عليك شيخ البعض يعني قد يسافر في شركة معينة بعدين تضخم مال الشركة يتبين لأن كثير معاملات الشركة ربوية، فيقوم باستداء ببيع نصيبه واكتفاء برأس المال والتصدق بالباقي المال الذي تصدق به هذا، هل هو داخل في يعني هل هل تقبل صدقته فيه، أم أنه مردود في إن الله طيب لا يقبل لا طيبة، الشيء الثاني رفع اليدين هل يختلف من موضع إلى موضع؟ رفع الدين تحدثنا عنه يعني وفصلنا فيه. أما إذا تبين للإنسان أن جزءا من ماله في شركة أو مؤسسة محرمة تعاملها بالحرام فهذا أولا يتخلص منه يأخذ ماله ثم يخرج النسبة التي تتعامل في الشركة بالمحرم مثلا عرف أن هذه الشركة أو المؤسسة فائدة تت 3% أو 5% من التعامل بالحرام هو يفصل الثلاثة بالمئة أو الخمسة بالمئة ويتخلص منها وإن تصدق بشيء بعد ذلك فهذا حسن يكون عامل لعوامل قبول هذا الأمر شكري هل يخرج النسبة فقط أم أنه يخرج جميع المال لا لا نسبة فقط النسبة المحرمة هل لها مصاريف يا شيخ مثل أموالتي فيها شبهة كما ذكر بعض أهل العلم يقول بما لا يغذى فيه الجسد وإنما تصرف في الطرق في دورات مياه في بنايات في مدارس في كذا طيب الشيخ نختم بهذا السؤال علياء من الإمارات في الواقع أول من شاركتنا في أسرة الموقع تقول في حديث اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب وارفع سببتكم إلى السماء هل الدعاء بهذه الوضعية من الأسباب التي تختضي إجابتها لا أعرف هذا أنا أنا لا أعرف هذا لكن ظهار التذلل لله سبحانه وتعالى والتباكي والخضوع والخشوع وإحضار القلب هذا من أهم عوامل الدعاء لا يلزم بهذه الصفة إنما قضية السبابة الذي يعرفها إما في الصلاة وإما في الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع سبابته وفي الصلاة الإنسان في التشهد يرفع سبابته بهذا الإرادة الشيخ نصل وجميع المشاهدين إلى خاتمة هذه الحلقة لكم مني خلص الدعاء من الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته